وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مبين أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَادًا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو ما ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً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 نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبًا على أمة وإن على آثارهم مقتد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 درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِيدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُتَدُونٌ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِينَ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترفون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون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 فجعلناهم سلفوا ومثلاً للآخرين، وَلَمَّا ضَرَبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُونَ أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم ملاكات في الأرض يخلفون.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 الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْتَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 سَأَنَّ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَحِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ